الله أن يجمعنا جميعا في الجنة وما أجمل هذه الأوقات الطيبة حينما تقضيها بين إخواني على طاعة الله عز وجل فكم من أقوام المفرطون المقصرون لهون غافلون عن إياوه وعن ساعاتهم وربما لا ينزل العبد إلا بطاعة ساعة في الله عز وجل لذلك العمر ساعة إما أن تقضى في طاعه وإما أن تقضى في غير ذلك نعيش سريعا مع آية من كتاب الله عز وجل ربما يقرأها الناس ولا يتدبروها وتجدل كل غافل الله عنها ألا وهي إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أمن لهم أجرا كبيرا جاء بعض الناس إلى بعض علماء هذا الدين وقال له كيف بهذا القرآن ينصر من الله عز وجل به وكيف أظهر طاب هذا الدين على جميع الأديان؟ وكيف لهذا القرآن أن يكون أقوى وتمن المشكلات لأن طبعا أقوى بمعنى إيه؟, إيه؟ أقوى من هذا القرآن أقوى أعظم شيء وأجمل شيء على وزن نفر جميل هذا القرآن الأقوى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا ونعيش معه والقصة يخلص لما العبرة من القصة. أن تتعلم ما هو مضمون القصة وتلك الأمثال نضربها للناس تعلهم إيه؟ هم؟ هم؟ تعلهم إيه؟ هم؟ نضربها للناس نضربها للناس وما يعقلهم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها, للناس وما يعقلها. أين أين إلا الألم الأصل يا في الأمثال التي تضرب في القرآن أن يتدبر صاحب العقل وكل من عقل على الله علم عنه الحق إذا تعيش نفسك متحير عبدا وأن نسوق هذا الحديث كما رواه أحمد وجماعة عن علي بن حاتم علي بن حاتم هذا كان من الملوك وكان على دين مصرانية وكان له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا ترد عليك بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى نهار طلبتيك تقول لواحد مثلا الزنا حرام شو نفسه هل هو حرام ولا مش حرام لا يقبل هذا إلا إذا كان في بلاد كفر وكانوا يعينون الزنا والزنا عندهم مباح يقول لك تدين الزنا مباح عادل زنا عادل لكن عندنا عند المسلمين ارتضع المسلمين بكلمة أو بآية نزلت من القرآن لحفاظ من لحفاظ أعراض المسلمين فامتنع الناس دي وحدهم لما تيجي نهرة تقيم حد السبق حد السبق هذا حماية لمال ومال الدول الغربية خدنا يقول لك كل واحد يحمي بيته وكل واحد يحمي نفسه حتى ان من عجيب ما سمعت في من فتره ان الارجنتين تتمنى ان تفوز بكاس العالم ولكن كانوا يأتون ببعض اللقطات للسرقه بالاقراء يعني شوف الواحد كده بيقولوا جايبين لقطات حاجه كده على على الشاشات كل الناس يشوفوها الواحد يبقى ماشي جد منه انتج السلسله انتج المحفظه فالناس خايفين يقيموا كاس العالم في هذا البلد يقول لك لا ده في سرقات ياما وانتزع المسلمون عن عن السارق بمجرد السارق والسارقة فاختاروا أيديهما ومنذ سنة ٤٨ سنة ٤٨ في أمريكا انفق مليارات على أن يحدوا من الخمر والله بالسطار وتساعد الناس في شرب الخمر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر قد حرمت فحرمة الخمر على العرب وكانت لهم مثابة الماء إذا القرآن يصنع رجال يقول علي بن حاتم ويحكي عن نفسه قال كنت رجلاً نصرانياً وكنت أرأس قومي في النصرانية وكنت أرأسهم وكان هذه الملة يقال لا ركوزية وكان على مرباء قومي يعني الكلام دا كله يعني وقل على طائبة من النصارى وكان يجمع منهم زي الزكوات عندنا كذا وبعض الأموال وبدل أن يفقها لله ويطلحها للفقراء يخطه رموتها هذا الأمر لا يعلم به أحد إلا هو فقط يعني يضحق عليهم. عليهم. الزين. يعني مثلا هذا كما سمت في حديث سلمان قال سحب رجلا من النصرانية وكان ليجمعونهم منه الأموال ثم يأخذها لنفسه. وهذا سابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدق عدي ابن حاتم ان النبي على ظهور. فكلما يسمع بظهور النبي يفر. مش عايز يسمع الاسلام ولا المسلمين. ولا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بخير النبي صلى طيب. طيب مسكوا ست قيادوها وحملوها على فرس وأقصروا بها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وتبسم. قال من أنت قالت يا رسول الله ألمت ألمت وتملك قال من أنت قالت أنا أخو عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله يعني كل ما يسمع بخروج يفر إلى أين يفر لابد أن يأتي محيط للدين. لابد ان تقول هلاد الاسلام فيدخل عليه الاسلام حجرته. وان ان يدين مسلم. اين يكر? وان الله لم ناصر هذا الدين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن اليها ويعطيها ناقة ثم اعطاها ذهبا وقال انصرح. خلاص انتهت المشكلة. فاسرعت الى حاتم وقالت يا حاتم. جعتك من عند نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم وضع ما رأيت منه إلا خيرا وما وجدت في دينه إلا خيراً التمنت الأصرانية ها؟ وكنت على ذلة غير الإسلام وهذا سابق عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن إن هذا القرآن يحدي الذي الأقوى قال علماء التفسير يحدي لكل صفات الخير وكل مكالم الأخلاق يدعو إليها القرآن ولكن الناس يقرؤون القرآن على غير ما يقرأ. بايوكرا. لذلك حيقر معنا ان شاء الله في سلسلة كيف تقرأ القرآن في رمضان. لان القرآن في رمضان مش عايز ختمة من الجدة للجدة. ده. ده عايز منهج عمل. وانت توقف مع كل آية وكأن الله عز وجل يخاطره كأني. النهاردة لما تأتي بواحد بتكلمه في التليفون. حد بيسمعك انت بس. بيقول لك خلي بالك حدي سمعنا بكل لا، بيقول لها طبعا اشكال في هذا لا. وهذا لا ينبذل. لان العلماء يقولون من قرأ القرآن وقشع قلبه نزلت عينه. ومن نزلت عينه لا يعدمه الله عز وجل. اما ان في شهر القرآن في شهر رمضان ونقرأ القرآن كما يقرأه الناس ما يقرأ في ذلك. حتى لما سئل الحسن البصري يعني ايقرأ الرجل من المصحف من الحبزه. قال انا اقول ان يقرأ من المصحف حتى يجمع بين عبادتين. عبادة النظر في كلام الله عز وجل وأن يستشعر بأن القرآن هو له وحده فيجمع بين العبادتين وهذا منفق العلماء فإذا بعديل المحاتم قال في نفسه والله إني أعلم بالشعر وإني على دين النصرانية وإني على كذا وكذا والله لا أذهبتني إلى محمد فأحجه فإن كان كاذما بينت كذبه للناس وإن كان صادمة اتبعته شوف أخلص النية لله. ها؟ وتجرت من حولك او قوتك ولجئ إلى ربك جل وعلا اعمل العمل ولا تنتظر الثمره من العباد بل ان الثمره عند رب العباد اقرب قال فركبت الناقة ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاول الناس ما شفعوا فيه قال علي بن حاتم علي بن حاتم هيج قال فدخلت عليه فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الي فماذا قال عدي بن حاتم اسمع اول قصيفه يعطيها له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي ابن حاتم اسلم تسلم اسلم تسلم فعدي ابن حاتم نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الا است على ما على دين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا أعلم بدينك منك ده بيحاجي سيدنا الخلف ها بيقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم انك على دين ولكني اعلم بدينك بدينك. لما قلت انت تصدق وطلعت وقلت لك. ومن اطلع يا عامل وصدق وي? بيزر وش وفاعمل بس ادك ووش وطهر وتنفع ادك والحمد لله بس ويا تقوتك. يبض على كده يا اخي على لا اله الا الله. جميل. ولكن اقول لك عملك مرتوض عليك لانه مخالف الكتاب والسنة. فنحن اعلم بالعمل منك لاننا نسنه على قواعد الشرع. على القرآن وعلى السنة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا عدي إني أعلم بدينك منك. مش الكلام. قال أنت أعلم دين مني? قال نعم. قال يا عدي ألست على, المر... على المركوسية على الرأكوسية? قال ألست على الرأكوسية? فنظر إليه عديم السقراء. ما الذي أنباك بهذا? فنظر إليه وقال نعم. قال ألست على مرباع قومك? قال نعم. قال ألست تأكل المرباع ولا يحل لك في دينك? الله اكبر محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعطاه الله من الوحي وفينا رسول الله يدو كتابه. كتاب اذا شط معرفا من الفجر سطع تعتبر رواحه نقول يعني ايه نقول وفينا رسول الله يذو كتابه هو ده القران اذا شط معروف من الفجر سطر. سطر طيب ارانا الهدى بعد العاده فما قاله حق واقع او كما قالت الرواح لماذا قال ارانا الهدى بعد العمل. فقلوبنا موخنة من أن ما قاله واقعوا. يقول لك انت على الكفر انت على الكفر لزلك المواقف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الغزو وقال هذا الرجل من اهل النار. الصحابة قالوا ان يرتبوا. رجل يقاتل في سبيل الله. كيف يكون من اهل النار? قال بل هو من اهل النار. فاذا رجل من المسلمين يتبع القصة معروفة. فقال يا رسول الله الرجل الذي قد قتل نفسك. قال الله اكبر اشهدوا انها رسول الله. يعني كعلامة ودلالة تقول لك بأن ما يقوله محمد الحق سبق قال يا حاتم يا عدي ألاست تقول المرباع ولا يحب لك في دينك اسمع بجد النص والشئ فقال عدي فطَرَت رأسي في الأرض قال يا عدي لا يقرننا ما نحن فيه من ضعف وعكس والله لا يؤمن الله بهذا الأمر حتى تخرج الصعنة من هنا أو من الحيرة إلى بيت الله صبع الله رسول الله. يعني ايه كلام له? قالوا ما احذرك من جبل وترحت لا تخافوا الا الله. شايف من اي حيطان? سيؤمنها الاسلام في قلبها ففصل الى عبادة ربه. والله يا حاتم لتنفق انا كروزة كسرى وقيصر بعد ان تفتح. وكلها تنفق في سبيل الله. يا عديم الحاتم والله لا يتمنى الله هذا الامر. ماشي ولا يفتمنى المال حتى لا يقبله احد. فقال بعديم وحسن إسلام بطالت به حياتي. طب ايه المشكلة كده؟ المشكلة ان عليه بن حاتم قال ففرقت ديني واتبعت دين محمد. فجاء عمر في وقت الأوقات. فقال يعني عمر بوسع الثلوس فدخل علي عليه عليه بن حاتم. فقال ألا تعرفه؟ قال خليك تعرفني. لماذا? لانه يرى فيه قوة وجلدة وخيان عمر يعطي من كان ضعيف النفس. فقال انا تعرفني? قال, أعرفه. ألا تعرفني. قال نعم. أعرفه. فأنت سببت حينما فر الناس وجئت بصدقتك وضيضت رجل النبي الصلق حينما منع الناس بكاتوا عنوالهم وأنت ثبتك الله وخزل غيرا فاحمد الله على السلام إذن احمد الله على السلام أنك على هذا الدين وعلى هذا القرآن طيب هو علي بن حافل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ماذا كان يقصد منه يقصد ظروه أن من الله القرآن والف فعلي أن أن يتمسك به يقول عبدالله بن مسعود أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي لأن حملت صفات الله عز وجل وصفات النبوغية والمنوهية وكل التوحيد جمعة فيها ثم قال أجمع آية الخير والشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان يأمر بالعدل والإحسان ثم قال رضي الله عنه ومن أراد آية الفرس فليطرأ ومن يتق الله يجعل له مخرج الرحمة الله. لماذا يقدر? ان الله يغفر الذنوب جميعا. لابد للعبد من التوبة. ولابد للعبد من الاستقاف. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. ويمشر المؤمنين. الذين يعملون الصالحات قال العلماء. لا عمل صالح الا من متابعة للقرآن. فهو عائد على ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. للتي هي اقدر. للتي هي احسن ويدرع مكار من الاخرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جمع من الصحابة في اخر عمره قال يوشك يوشق ان يأتيني داعا ربي فأجيه. خلاص جيه. فتبقى الحياة. جميل. فاني طارق فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله فيه الهدى. فاسنمسكوا بكتاب الله. لذلك اذا اخونا القرآن يحتاج الى فهم. القرآن يحتاج الى وقت من قلب النوم. كيف تقرأ كتابك? وكيف تقرأ ما تعسل عليه بحسن مصر. الكلام كان فيه في زمن عمر وفي الله عمر بن العمر. فارسل الاخر مش حالف افضل هكذا. فمدد اليك باربعة الاف رجل من اصحاب محمد النصرف. فارسل اليك اربعة الاف وارسل اليك اربعة رجال. خالد بن الحزاء. والمختاذ ابن عمر. وعبادة بن الصابت. ورجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة. اربعة. فماذا قال له? قال اذا جاءك يا عمرنا نقاتل الناس بعدة وعداد. طب عمر انتظروا. يوم اتنين تلاتة نمائة النص. تجمر رشاة. فكتب كتابا سريعا قال يا عمر اصاب الناس ما اصاب غيرهم? يقصد مين? يقصد الاربع? اصحاب النبي. قال كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ازا ركنتم الى الدنيا واخذت من قلوبكم والله لا يفتح لكم بحصن ابدا. فعليكم بطاعة الله والاستغفار وقرأ كتابي وعلى القتال في سبيل الله وليكن ذلك يوم جمعة حينما يصعد الإمام على المنبر واستعن عليهم وعلى قتالهم بربك جل وعلا وقل من سبير بن العوآن يخدم على ذلك واختار السبير ها ماذا صنع وإذا السبير يحملونه ثم يصفونه على ها على الحسن فنسل السبير فقاتل فقال الله أكبر ففتح الناس فقطح الياس كلمة من عمر رسم حتى من عجب ما وقع ان عبادة ابن الصابت جاء امام الحسن وجعل يصلي. بيصلي. بيصلي. الروم هم النصارى شافوا هذا بيصلي واحد واحد اتدب كده وبيصلي واسترجم الميت. فقال الله اكبر فقالك ننزل لعلنا ان نهيزه او نقتلهم. فجعلوا يعني يتصرفون واحد واحد. خمسة خمسة كده واثنين ويتقولوا يجربوا منهم. كل ما يجربوا منهم الله اكبر ويصلي براسل الله. الله اكبر وسلم. وبصوهم كده. يبصوا ايه? يبصوا ايه? في خوف حتى إذا قرنوا منه لساهم شد السبشر فطرقوا الأمتعة وطرقوا السلاح وطرقوا كل شيء حتى دخلوا الحصن وأغلقوا البن دي يا لا قوة في القلب فهدنا عليه عبادة ابن الصامي فدخلوا الحسن وأغلقوا البن ثم تركهم العبادة وجاء فصلى وعاد صلاة هي صلتان وينظر إليه فقال أما نسل هذا يقاتلوننا والله لا ينصر الله لماذا لأنهم قاموا بالقرآن وقاموا بالسنة أما الأمة اليوم تحتاج إلى القرآن وتحتاج إلى سنة وهي فرصة يدامية أن يدخل عليك رمضان فأفرق قلبك واشتق إلى كتاب ربك عصى الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله ورحمة الله